ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيْنَتْ قَالَ الَّذينَ كَفَرُوا الْحَقِّ لَمْ مَجَّأُهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى ؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُنَّ فِيهِ فَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَانُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً وصينا الإنسان بوالدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدا وبلغ أربعين سنة قال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 نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوث عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلق القروب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 الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على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 وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُفْكِنَنَا عَن آلِهَتِنَا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 استقوا بلا أوديهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمّر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزى القوم المجرين، ونفَدَّ مَكَنَّا في مَأْيِن مَكَنَّا كُفِّيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَاجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَهُ فَمَا أَغْنَى عَنُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا, إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَصِدُّ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْلَا قَوْمٍ مُذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا الْكِتَابَ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من لَقَسَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ النَّبِيُّ قَادِرٌ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيُوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبروا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا القوم الفاسقون